أَلَمْ يَأْنِلِ للذين آمَنُوا أَنْ تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ من قبل؟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 قد بينا لكم الْآيَاتِ لعلكم تعقلون إِنَّ المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أَجْرٌ كريم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 كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان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 وَمَن يَتَوَلَّ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الحميد لقد أَرْسَلْنَا رُسُلَنَا بِالْبَيِّنَاتِ وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ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 ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى بن مريم واتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة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 والله غفور رحيم لألا يعلم الْكِتَابِ الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وَأَنَّ الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم